موسيقى اوقات بتحس ان انت الوحدك وان العالم في ناس الخير فيهم تحتك هم تليهم يشلوك في قلوبهم وعليهم دي الناس في قلوب الناس هتلاقي الحط اللي ضمك دول أهلك من دمك الناس كلها جنبك والتبرعاتكم مستشفى الناس مفيش طفل تعبان هيحسل من لوحده ودعمكم هيساعدنا نجيب أحدث الأجهزة في العالم ونبتدي أول مرحلة مستشفى قلب الأطفال 100% بالمجان للتبرع اتصل على 16441 مستشفى الناس الناس للناس